jadat sulaimabil insallita karuma fasara surur ila al wa khayama jadat sulaimabil insall ذكر <تصفيق> الرومان <تصفيق> I'm More <laughs> Igyezen a szemra, a Fatimát Yeah لا الله لا الله لكم مسر ومجابه والقدوني لا الله من المولى لا الله من المولى بواسطة الرسول لا الله لا اله الا فاستجبتم <تصفيق> العناية فاستجبتم الله اتقوا الله الله الله الفجر الجزيل وصلتم وصلتم واتصلتم يا أيوه النبي، والكوكب الدري، يا أيوه النبي، الكوكب الدري، عند إمام الهادر سلطانه الغيب، يا أيوه النبي الله، Aztán فقبولوا هو مدد فناتي جوان ما احواكم من انا من انا, من أنا كيف ما احواكم كيف ما and Makamuk Mahmudun, wa anta Muhammadun, wa Rabbu al-Imaanak harzat wa kuthraayid,